إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. رأي الدين. إعداد وتقديم لم شرف الدين. اعزائي المستمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المستمع عزة محمود من الفيوم يتساءل أعاني من مرض الفشل الكلوي وأقوم بعملية الغسيل مرتين اسبوعيا مما يؤدي إلى دخول محاليل إلى الجسم وسحب الدماء فهل يؤثر ذلك على صحة صيامي؟ يجيب عن التساؤل الاستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي أستاذ الشريعة بكلية دار العلوم جامعة القاهرة بسم الله الرحمن الرحيم اختار الله شهر رمضان ليكون مظهرا لرحمته بعباده ومن مظاهر هذه الرحمة أن الله سبحانه وتعالى استثنى أصحاب الأعذار من التكليف بالصوم الذي ورد في قوله سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم وعقب الله على ذلك بقوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وما كانت الرحمة بأصحاب الأعذار إلا آية من آيات رحمة الله وصفة من صفاته سبحانه وتعالى كتبها على نفسه وما حكم صيام المريض بالفشل الكلوي؟ مرض الفشل الكلوي من الأمراض التي تلازم صاحبها فترة طويلة من الزمن وتستلزم عملية الغسيل إجراءات معينة يعرفها الأطباء والمرضى ومن ثم يرخص لمن ابتلي بهذا المرض أن يفطر في شهر رمضان إذا كان الصيام سيؤدي إلى الإضرار به وله أن يقضي الأيام التي أفطرها إن استطاع أو يطعم مسكينا عن كل يوم أفطره إن لم يستطع الصيام الاستاذ الدكتور بعض الناس يصروا على الصيام حتى لو أضر به فما الحكم؟ لم يشرع الله تعالى الصيام ليعذب الإنسان نفسه وليس من الطاعه أن يصوم الإنسان وقد أباح الله له الفطر فإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه فمن أصر على الصيام حتى ولو أضر به فإنه يكون عاصيا لله سبحانه وتعالى رافضا لنعمة أنعم الله بها عليه وليعلم السائل وغيره ممن ابتلوا بهذا الأمر أنه كما يثاب بالصيام يثاب كذلك بالفطر وهو في الحالتين عابد لله مستحق للأجر والثواب من الله تعالى. شكرا لكم سيداتي وسادتي وشكرا للأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي أستاذ الشريعة بكلية دار العلوم جامعة القاهرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدين اعداد وتقديم لم يان شرف الدين